قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وفي آخر سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى ولا تحزن عليهم وقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون قوله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين أشار جل وعلا في هذه الآية الكريمة إلى أن كثرة ما انبت في الأرض من كل زوج كريم أي صنف حسن من أصناف النبات فيه آية دالة على كمال قدرته وقد أوضحنا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك أن إحياء الأرض بعد موتها وانبات النبات فيها بعد عدمه من البراهين القاطعة على بعث الناس بعد الموت وقد أوضحنا دلالة الآيات القرآنية على ذلك في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى قوله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وفي أول سورة النحل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 أنئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا قوله تعالى قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني قوله في هذه الآية الكريمة عن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إني أخاف أن يكذبون أي بسبب أني قتلت منهم نفسا وفررت منهم لما خفت أن يقتلوني بالقتيل الذي قتلته منهم ويوضح هذا المعنى الترتيب بالفاء في قوله تعالى قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون لأن من يخاف القتل فهو يتوقع التكذيب وقوله ولا ينطلق لساني أي من أجل العقدة المذكورة في قوله تعالى عن موسى وحل العقدة من لساني يفقه قولي وقد قدمنا في الكلام على آية طه هذه بعض الآيات الدالة على ما يتعلق بهذا المبحث. وقوله تعالى فارسل إلى هارون قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قوله تعالى عن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون لم يبين هنا هذا الذنب الذي لهم عليه الذي يخاف منهم أن يقتلوه بسببه وقد بين في غير هذا الموضع أن الذنب المذكور هو قتله لصاحبهم القبطي فقد صرح تعالى بالقتل المذكور في قوله عز وجل قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون فقوله قتلت منهم نفسا مفسر لقوله ولهم علي ذنب ولذا رتب بالفاء على كل واحد منهما قوله فأخاف أن يقتلون وقد أوضح تعالى قصة قتل موسى له بقوله في القصص ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه وقوله فقضى عليه أي قتله وذلك هو الذنب المذكور في آية الشعراء هذه وقد بين تعالى أنه غفر لنبيه موسى ذلك الذنب المذكور وذلك في قوله قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الايه قوله تعالى قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون صيغة الجمع في قوله انا معكم مستمعون للتعظيم وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من رده على موسى خوفه القتل من فرعون وقومه بحرف الزجر الذي هو كلا وأمره أن يذهب هو وأخوه باياته مبينا لهما أن الله معهم أي وهي معيه خاصة بالنصر والتأييد وأنه مستمع لكل ما يقول لهم فرعون هذا أوضحه ايضا في غير هذا الموضوع كقوله تعالى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى وقوله تعالى قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون ايها المستمع الكريم كان هذا ما سمح لنا به وقت لقائنا آمل أن يتجدد بيننا وبينكم اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته